ما لكم أولاد تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قولوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين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 وَيَقُولُونَ أَنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يُطافُ عَلَيْهِم بِكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْن ظِلَّتِهَا لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ